والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام إِذَا فَاتِحَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ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 يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فأبئي آلائي ربك ما تكذبان، وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام، فأبئي آلائي ربك ما تكذبان وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام فأبئي آلائي ربك تكذبان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 فبأي آل ربك ما تكذبان سنفرو لكم أي يغث فبأي آل ربك تكذبان يا معشر الجن والإنس إن تطعتم أن تنفزوا من أقطار السماوات والأرض فنفزوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آل ربك تكذبان؟ رُسُلٌ عَلَيْكُمَا مَا شَاءُ مِنَ النَّادِرِ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ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 يُعرف المجرمون بتيماهم فيُؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 ذوات أفنان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما من فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان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 ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهام فبأي آلاء ما فيهما عينا نضاقتان، فبأي آلاء ربك ما فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء؟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 لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء تكذبان